y va toute قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا تيلون فمن اظله مما ترى vaj budu Senune Bi